اثنان. استمع إلى العبارات التالية ثم أعدها ما اسمه؟ اسمه يوسف ما اسمها؟ اسمها كريمة هل هو تلميذ جديد؟ نعم، هو تلميذ جديد هل هي تلميذة جديدة؟ نعم، هي تلميذة جديدة من أين أنت؟ أنا من أنقرة من أين أنت؟ أنا من هاتاي